لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يستطيعون ي أنفسهم نصر هم ح بل و ن متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر أ ف ل ا يرون أ ن ا ناتي في الأرض ن ق ص ه انما م أطرافها أ ف ه ل انذركم ل ب و قل إنما ن أ بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون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 و اقترب ََ الوعد َُْْ الحق َّْ ف َ إ ِ ذ َ ا هي َِ ش َ ا خ ص َ ة ٌ أ َ ب ْ ص َ ا ر ُ الذين ََِّ كفروا ََُ ياويلنا ََ قد َْ كنا َُّ في ِ غ َ ف ْ ل َ ة ٍ من ِْ هذا ََ بل َْ كنا َُّ ظالمين َِِ